بسم الله الرحمن الرحيم السلام <تصفيق>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 بَكُلِّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ كَمْ أَشَدَّ مِنْهُ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 لن ناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق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 قاله وتعالى علَمَ يَشْرِكُ ضَرَفَ الْفَسَادِ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ فِيمَا كَسَبَ أَنِّي Ben aynı على الذين هم المؤمنين قوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك How <laughs> I ha qu ku mas olay je ta bi ati la ku na تَنَّكَ الَّذِينَ الَّذِينَ